فَخُذهَا بقةِ وَامُ قَوْمك يَا قضُ بِأَحْسَنهَا سَأركُم دَغْرَ الفاسِقين سأصْرفُ عن آيات الذينَ ييتكبّونَ فيِي الأررض بِغَيررِ الحَِّ وَإ يَرَوكُ آيِ لا يُمِنُ بِهَا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 وََّذينَ كَذَّبوا بآياتنَ وَق إآخَِةِ حَبِقَتْ أَعمالهُم هل يُجَزَوونَ إللاا مَا كانوا يَععملون وَاتَّقذَ قَوم موسَ مِم بعدهِ مِنْ حُلّهِ مُوعجَلَ جَسَدَ الهُ خور